الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى صنفين من الناس في حال السؤال والدعاء فهناك من يدعو ويسأل ويطلب الدنيا دون أن يسأل الآخرة وثواب الله تبارك وتعالى فيها الصنف الثاني أم الذين أثنى الله عليهم وهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم ذكر صنفين آخرين من جهة الحال والعمل الصنف الأول وهو حال المنافق الذي يقول قولا لا حقيقة له ويصف نفسه بأوصاف لا يشهد لها عمله وواقعه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام هذا الصنف من الناس يعجبك قوله وفصاحة كلامه وحسن منطقه وما يشتمل عليه كلامه من المعاني الحسنة ولكن يطلبه بذلك امرا وله واقع سيء على خلاف ما يصف به نفسه وهو لا يكتفي بهذه الدعاوى العريضة من محبته للإيمان ولأهل الإيمان وللرسول صلى الله عليه وسلم ومن سعيه في الإصلاح وما إلى ذلك بل يحلف أيضا مستشهدا بالله تبارك وتعالى على ما في قلبه ويشهد الله يشهد الله على ما في قلبه فهو يؤكد هذا الكلام وهذه الدعوة بإشهاد الله على ما في قلبه أنه كذلك وهذا لا شك أنه جرأة على الله تبارك وتعالى فهو في واقعه كما وصف الله وهو ألد الخصام شديد اللدد كثير الخصومة والذين كانوا يكثرون من الشهادة والأيمان فيما قص الله تبارك وتعالى في هذا القرآن إنما هم أهل النفاق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فذكروا هذه المؤكدات الشهادة وإن فهي مؤكدة بمنزلة إعادة الجملة مرتين واللام الداخل على جواب القسم إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فهؤلاء هكذا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله ما كان أصحابه من الصادقين يرددون مثل هذه الشهادة كما قال الله تبارك وتعالى أيضا عن المنافقين في صفتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم فكلامهم حسن كأنهم خشب مسنده فهم اشباح بلا ارواح وجسوم بلا فهوم يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يفقهوا ما قال فاذا خرجوا من عنده والوحي ينزل قالوا ماذا قال انفا ويتساءلون ايكم زادته هذه ايمانا على سبيل السخرية إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون فهنا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يؤخذ من هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ان اخذ الناس في مقام الحكم والقضاء والفصل بين الخصوم لا يقبل فيه مجرد الدعاوى فإن الإنسان قد يكون صاحب حجه وخصومه ولسن ولكنه مبطل ومن الخطأ في باب الخصومات ان يسمع الانسان من طرف واحد خصومه بين الزوجين بين الأخوين بين الجيران بين المتبايعين الخصومة بين المدير ومن تحت يده الخصومة بين الناس في أي أمر كان قد تسمع من الزوجة كلاما فتقول ما أحلمها وما أصبرها وما أعظم مصيبتها في هذا الزوج هل يوجد أحد من البشر يتعامل ويفكر ويعمل بهذه الأخلاق والأعمال التي لا تتصور من مؤمن بالله واليوم الآخر لكنك قد تسمع من الزوج كلاما آخر على النقيض فتقول ما أحلمه وما أصبره وما أجمل فعله تجاه هذه الزوجة التي هي جحيم لا يطاق فيصدر منها كل إساءة وهو في غاية الاحتمال والإحسان وكثير من الناس يدخل في إصلاح أو حكم أو نحو ذلك فيسمع من طرف لكنه لو سمع من الطرف الآخر لها له الأمر وهذا كثير والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدع اقوام أقوام دماء رجال وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فالدعوة لا يعجز عنها أحد فهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل وان يقولوا تسمع لقولهم وهنا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يكتفي بهذا بل يشهد ربه تبارك وتعالى على ما في قلبه ويأخذ من هذه الآية من الهدايات أن العبرة أيها الأحبة ليست بمجرد ما يقوله الإنسان ولكن العبرة بما هو عليه من العمل والامتثال والتطبيق فهذا القول لا بد أن يصدقه عمل وإلا فقد يتكلم الإنسان بعبارات جميلة تستهوي أهل المجلس فيعجبون ويقولون ما أعقله ما أكمله ما أفصحه ولكن حينما تنظر إلى الصورة المقابلة من الناحية العملية تجد التضييع والتفريط والإهمال والظلم ومصادرة الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل فلا الأجير يعطى الأجر ولا تعطى الحق ولا صاحب حق يصل إلى حقه ومطلوبه وبغيته منه لكن الكلام كلام جميل يمكن أن يتحدث عن الحقوق وعن الإنصاف وعن العدل وعن الظلم وعن التربية وعن كثير من المفاهيم ولكن الناحية العملية الواقعية بمنأة عن هذا تماما إذا لا نغتر بمجرد القول بل لابد من نظر آخر وهذا يحتاج, إليه يحتاج الناس إليه في أمور النكاح قد يتقدم لموليته من يتحدث بحديث جميل يستميل القلوب فهل هذا يكفي في الحكم عليه بأنه صالح تام العقل راشد هذا لا يكفي وكذلك في الأعمال ومن يمكن أن توكل إليه المهام ليست العذرة بكلامه وهكذا أيضا في من يشتكي ويتظلم فإنك بحاجة إلى أن تسمع من الطرف الآخر ينبغي أن يقال لمثل هذا هذه خصومة لا نتكلم فيها. أحضر الطرف الآخر ويتكلم وتتكلم وكل واحد يسمع صاحبه. ثم بعد ذلك نستطيع أن نستبين وقد نعرف بهذا المحق من المبطل. أما أن يتكلم هكذا بعيدا عن الطرف الآخر فهذا غير هذا غير صحيح وقد يبكي ويستدر العواطف ونحو ذلك. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا الخطاب في ظاهره موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك قد يقع له فغيره من باب اولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إنما يحكم بحسب ما يسمع وأن البعض قد يكون ألحا بحجته من البعض الآخر لكنه بين أنها قطعة من نار لأن الحكم بين الناس هو بناء على الدعاوى والبيانات والأيمان ونحو ذلك لكن لم نؤمر بأن نشق عن قلوب الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هذا جرأ على الله عز وجل من الأخطاء التي نقع فيها كثيرا وينبغي التفطن لهذا إن الإنسان أحيانا يريد أن يؤكد قوله وكلامه فيقول عالم الله أني كذا وكذا يعلم الله أني كنت أريد أن أخاطبك بكذا أو أن أحدثك أو أن أخبرك بكذا وليس بصحيح فيكون قد أضاف إلى علم الله تبارك وتعالى ما ليس فيه لأن ذلك لم يكن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فيكون هذا الإنسان في مقام اعتذار احيانا فيضطر إلى التوسع في الكلام فيكذب فيقول علم الله اني ما قصد علم الله أني كنت أريد الاتصال عليك علم الله أني كنت أريد المجيء ولكن حال دون ذلك حائل وهو يعلم أن ذلك لم يكن يعني لم يكن ذلك في إرادته لم يكن يريد الاتصال ولم يكن يريد المجيء لكن أراد الاعتذار فأضاف ذلك إلى علم الله علم الله فيكون قد كذب على الله لأن ذلك لم يكن في قلبه أصلا إذا ذلك لم يعلمه الله منه أنه كان يريد المجيء أو يريد الاتصال أو يريد القيام بهذا العمل ونحو ذلك ولهذا مهما استطاع الإنسان أن يحسن العمل وأن يأتي بالأمور والحقوق على وجهها دون أن يحتاج إلى اعتذار فهذا هو المطلوب لكن إذا قصر يعتذر إذا أخطأ يعتذر ولكن في الغالب أن الإنسان إذا احتاج إلى الاعتذار أنه يحتاج إلى شيء من التوسع فقد يوقعه ذلك بشيء من الكذب لكن أخطر من هذا أن يضيف ذلك إلى علم الله في أمر لا حقيقة له هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك فيكذب على الله هذا خطير يتساهل فيه كثير من الناس ويشهد الله على ما في قلبه هذا فيه إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس وهو ألد الخصام أذا يأخذ منه ذم الخصومه واللدد فيها وهو ألد الخصام فقد وصف الله تبارك وتعالى مثل هذا بهذه الصفه. وصف بها المشركين من قريش خصمون أي أنهم كثير الخصومة فهذه الخصومات في الغالب لا تؤدي إلى خير ولا إلى مطلوب صحيح وإنما يحضر معها الشيطان ويريد كل إنسان أن ينتصر لنفسه وهنا أيضا يؤخذ من هذه الآية إضافة إلى هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم أبغض الرجال يدل على أن الله يبغض هذه الصفة هذا يؤخذ من كونه قد وصف بها أهل النفاق وأيضا وهو ألد الخصام أنه أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى شديد الخصومة شديد الخصومة في كل شيء في الحقوق بين الرجل وامرأته شديد الخصومة لا يفوت في البيع والشراء لا يفوت شديد الخصومة إذا كان أحد قد قصر في شيء من حقه فإنه لا يفلته وإنما السماحة هي المحمودة في البيع والشراء وغير ذلك يكون سمحا إذا باع أو اشترى وإذا قضى أو اقتضى كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة وهو ألد الخصام أن هؤلاء لما كان مطلوبهم هو الدنيا فقط لا يفكرون في الآخرة فهم يريدون أن يسوقوا مطالبهم في الدنيا بالحلف بإشهاد الله على ما في نفوسهم ولو ضيعوا آخرتهم كذلك أيضا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام هذا الإنسان المهزوز الذي يشعر أن أصابع الاتهام تتوجه إليه فيما يقول يدعي يحتاج إلى حلف كثير ولهذا قال الله عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة ترس وقايا فإذا وجهت إليهم التهمة قلتم كذا فعلتم كذا حلفوا ولذلك انظر في أوصاف المنافقين يحلفون بالله سيحلفون وهكذا فالأيمان تسبق الكلام وذلك يدل على أنهم لا يقيمون لله عز وجل وللأيمان شأنا ولا يعظمون الله حق التعظيم فلهذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين أنهم كانوا يؤدبون الصبيان يضربونهم على الحلف واليمين بحيث لا يستسهل فيجري الحلف على لسانه بين جملة وأخرى يحلف فهذا لا يليق لأن ذلك استخفاف في مقام الله تبارك وتعالى وأما من عظم الله فإن أيمانه تكون معدودة محدودة لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حدث وانظر فيما ذكر هناك مؤلف المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد في عمره مؤلف رسالة مسائل التي حلف عليها الإمام أحمد قليلة لكن الإنسان الذي لا يبالي ولا يعظم الله حق التهوي ويحلف في كل جملة يقولها ومثل هذا كما ترون في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف لماذا وضعه في كتاب التوحيد ما علاقة هذا بكتاب التوحيد أنه خلاف تعظيم الله عز وجل الذي يعظم الله لا يجر على إرسال لسانه بالحلف في كل أمر يستحق أو لا يستحق هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال تفضلون حديث النفس لا يحاسب الإنسان عليه إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها لكن ما لم تتكلم به أو يعمل فلا يؤاخذ بخلاف العزم فإن الإنسان يؤاخذ عليه العزم المصمم وكذلك أيضا العقائد الثابتة الراسخة أما الخواطر التي يلقيها الشيطان فإن ذلك لا يؤاخذ الإنسان عليه ولو كان ذلك يتصل بالله تبارك وتعالى يعني ما يلقيه الشيطان من خواطر سيئة تتصل بذات الله او الرسل او القرآن أو الأنبياء فلا يؤاخذ الإنسان عليه نعم نعم ممكن هذاك في الدعاء والسؤال وهذا في الحال والعمل كذلك نعم إذا قال يعلم الله يكون قد اقتذب على الله أضاف إلى علمه ما ليس فيه فهذا خطير هذا خطير وأما اليمين فقوله يشهد الله على ما في قلبه قالوا نشهد إنك لرسول الله طعم أهل العلم كالحافظ بن القيم يقول إن لفظ الشهادة هنا هو بمنزلة اليمين فاليمين قد لا تكون بلفظ اليمين وإنما قد تأتي بألفاظ أخرى تدل على أنه يقصد توكيد الكلام وتوثيق الكلام بما ينزل منزلة اليمين هنا الله